بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدين والحاضرين وجميع المسلمين قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخ ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن, قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن الأفداد والأنداد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره آمنا بذلك كله وإيقنا أن كل من عنده وإن محمدا عبده المصطفى الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله مما يتصل بالإيمان بالقدر وهو أصل من أصول الإيمان التي لا يستقيم إيمان أحد إلا بها كما قال الله جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر وكما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ولا خلاف بين أهل الإسلام أن الإيمان بالقدر لا يتم إيمان أحد إلا به، ولذلك قال ابن عباس: من كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده نقض تكذيبه توحيداً، ومعنى هذا أنه لا يمكن أن يستقيم إيمان ولا توحيد إلا بالإيمان بالقدر، وما ذكره المصنف رحمه الله في هذا المقطع؟ قرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر ولا يتحقق الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بأربع مراتب الإيمان بعلم الله السابق للحوادث وهذه المرتبة الأولى المرتبة الثانية الإيمان بكتابة الله لكل ما يكون قبل أن يكون كتابة الله لذلك العلم السابق الثالث من مراتب القدر أنه ما من شيء إلا شاءه الله تعالى ما من شيء في الكون إلا فهو بمشيئة الله جل في علاه الامر الرابع من مراتب الإيمان بالقدر أن كل شيء في الكون خلق لله وسنأتي على تفصيل هذه المراتب وسيتكرر كلام المصنف رحمه الله في تقريرها لكن أحببت أن أعرضها حتى نعرف ما الذي سيتطرق إليه المصنف رحمه الله في هذا الموضوع من هذه المراتب المؤلف في هذا المقطع تطرق إلى ثلاث مراتب من مراتب الإبان بالقدر ابتدأ بالخلق وهو المنتهى فقال خلق الخلق بعلمه فأثبت الخلق وأثبت العلم المرتبة الأولى والمرتبة الأخيرة قوله رحمه الله خلق الخلق بعلمه أي أوجد جميع الخلق بعلمه وهو, وهو هنا غرضه تقرير علم الله السابق للخلق وأنه ما من خلق إلا وهو بعلمه وليس المقصود تقرير أن الله خلق كل شيء فهذا سيأتي تقريره إنما المقصود من قول خلق الخلق بعلمه هو تقرير مرتبة العلم السابقة للحوادث والله تعالى قد أخبر عن خلقه جل وعلا لكل شيء وأنه سبحانه وبحمده ما من شيء في الكون إلا هو خلقه الله خالق كل شيء لكن هذا ليس هو المقصود الأساس والأصيل في هذا المقطع يقول رحمه الله خلق الخلق بعلمه الباء هنا للمصاحبات تكلمنا على هذا طيب والمقصود بالعلم هنا العلم المحيط بكل ما يكون العلم ال كلي والتفصيلي خلافاً لما يعتقده من يقول إن العلم السابق علم كلي وأما العلم التفصيلي فلا علم لله تعالى به قبل وقوعه إنما المقصود هنا كل العلم المقصود هنا كل العلم العلم التفصيلي والعلم الإجمالي فما من حركة ولا سكون إلا بعلمي الله جل في علاه الذي قال جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي قال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير فخلق الله تعالى شامل لكل شيء والله تعالى أحاط بكل شيء علما فلا يخرج عن علمه شيء من حال الإنسان لا في الدقيق ولا في الجليل للعلم ال الذي يكون بعد الفعل إنما العلم السابق لحدوث الحوادث إذن علم الله تعالى سابق وأدلة هذا مستفيضة في الكتاب والسنة ومنها قول الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة, إلا ما ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب والكتاب هو اللوحة المحفوظ من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نجدها ونخلقها إن ذلك إن ذلك إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير ثم قال المصنف رحمه الله وقدر لهم أقدار وقدر لهم أقدار التقدير هنا المقصود به أن الله تعالى جعل لهم مقادير فهذا الخلق الذي سبق به علم الله تعالى فسبق علمه وجود الحوادث والخلائق هو وفق تقدير وليس علما مطلقا بل هو وفق تقدير لشؤونهم وجميع أحوالهم فخص كل مخلوق من الخلق بما يناسبه فما من شيء إلا وهو مقدر سبق به تقدير الله تعالى كما قال سبحانه بحمده إن كل شيء خلقناه بقدر وكما قال جل وعلا وكل شيء عنده بمقدار وكما قال الذي قدر والذي قدر فهدا وكما قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا بعد هذا ذكر صورة من صور التقدير السابق وهو أنه جعل لخلقه آجالاً فقال وضرب لهم آجالاً فهذا من باب عطف الخاص على العام فإن قدره الله تعالى للخلائق يشمل ما يكون من الآجال فالله تعالى حدد مدداً مضروبة لأعمار الخلق تنقضي أعمارهم ببلوغها لا يتجاوزونها لا يستأخرون ساعةً ولا يستقدمون فالآجال هي مدة البقاء في الدنيا قال تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ذلك كله مما تقدم من التقدير وضرب الآجال هو من تقرير هو من من من لوازم الإيمان بالقدر. بعد هذا رجع إلى تقرير العلم. هو في أول ما ذكر قال خلق الخلق بعلمه. فأراد أن يوضح ما هذا العلم؟ هل هو العلم المقار للفعل؟ أو هو علم سابق؟ هل هو علم تفصيلي أو علم جزئي؟ ذكرت قبل قليل أنه علم سابق وأنه علم تفصيلي فلا يخفى شيء. أكد هذا المعنى بقوله ولم يخف عليه شيء قبل خلقه. إذن أفادنا أن علمه وسع كل شيء. فقوله لم يخف عليه شيء شيء في نكره في سياق النفي فتعم كل شيء. وهذا هذا مما أفادته الجملة. وأفادت أيضاً معنى آخر وهو أن هذا العلم سابق لوجودهم قبل أن يخلقهم فالله تعالى سبق علمه بكل ما يكون من خلقه في دقيق الأمر وجليله قبل أن يخلقهم فلا تخفى عليه من خلقه خافية ولا أعم من قوله ما أصاب من مصيبة نكر في سياق النفي ما أصاب من مصيبة ومن هنا نص على العموم ما أصاب من مصيبة في في في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب أي في مكتوب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وقد قال تعالى لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب فهو يعلمه وذلك مقيد عنده إن ذلك على الله يسير ويقول قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا متى كتب في السابق فكل هذه الآيات تدل على أن جميع شؤون الخلق وجميع أحوالهم هي محاطة بإيش بعلمه السابق جل في علاه وكتابته وأنه لا يخفى عليه شيء من شؤون خلقه وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وهذه مدد متطاولة عظيمة سبقت خلق السماوات والأرض وبين خلق الناس وخلق السماوات والأرض مدد الله أعلم بها المقصود أن قوله لم يخف عليه شيء قبل خلقهم أفادنا فائدتين الفائدة الأولى ما هي؟ شمول علم الله لكل ما يكون في الكون من دقيق وجليل ومن صغير وكبير هذا واحد. الثاني أن ذلك العلم سابق للخلق متقدم عليه. طيب بعد ذلك قال رحمه الله وعلم ماهم عاملون قبل أن يخلقهم قبل أن يخلقهم هذا تأكيد لمعنى الجملة السابقة وهو أن الله تعالى أحاط علمًا بما يكون من من الخلق من الأعمال قبل إيجادهم وهذا من باب عطف الخاص على العام هو ذكر أنه لم يخف عليه شيء قبل خلقهم ثم ذكر أعمالهم على وجه الخصوص لأنها موضع الخلاف مع المخالفين الذين ظلوا في مسائل القدر وهذه الضلالة قديمة فإن من أوائل ما حصل فيه الانحراف من مسائل الدين ومن أصول الإيمان الظلال في باب القدر ذاك أنه في أواخر زمن الصحابة ظهر من يقول بأن الله تعالى لا يعلم الحوادث قبل وقوعها وهذا ما أشار إليه ما جاء في صحيح مسلم من حديث يحيى بن يعمر الحميري أنه لقي عبد الله بن عمر فسلم عليه فسأله فقال إن قبلنا أقوام يقولون لا قدر وإن الأمر أنف أي مستأنف فلي فلم يسبق به التقدير ولم يتقدم به علم من العليم الخبير جل في علاه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لمن سأله قال فإذا لقيت فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني برئ منهم وأنهم براءوا مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر يعني الله جل في علاه لو أن لأحدهم مثل لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر فجعل اعتقاد أنه لا سبق لعلم الله بالحوادث قبل وقوعها نقضا للإيمان بالقدر وهذا البدعة التي حدثت في أواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم أول من أظهرها معبد الجهني وهو من أوائل من تكلم في هذا الباب وأخذها عنه غيلان الدمشقي وهذان من غلات القدرية الذين يقولون لا علم و... ويقولون إن الأمر أنف يعني كل الحوادث لم يسبق بها علم الله وسموا قدرية وهم غلات القدرية لكونهم غلوا في نفي القدر فأثبتوا مقدراً غير الله جل في علاه أثبتوا تقديراً لغيره سبحانه وبحمده والمصنفون يقول وعلم ما هم عام عاملون قبل أن يخلقهم وفي هذا الرد عليهم وعلى هذا دلت النصوص من الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة وقد اجتمعت كلمة آئمة السلف من الصحابة فمن بعدهم على إنكار هذه المقالة وبيان عظيم ظلالها فانكرها ابن عمر وابن عباس وغاثل بن الأسقع وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم الذين أدركوا هذه المقالة ثم أدركها أئمة الإسلام بعدهم وقد جاء عن مالك والشافعي وأحمد أن المنكرين لعلم الله تعالى المتقدم يكفرون ولذلك قال الشافعي ناظرهم في العلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا أي ناقشوهم وناظرهم في إثبات علم الله المتقدم إن أقروا به آمنوا وخصموا أي بطلت حجتهم وإن أنكروه كفروا لأن إنكاره هو إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة ونقض لأصل من أصول الإيمان فقوله رحمه الله وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم إثبات مرتبة العلم التي أنكرها من أنكرها لما اجتمعت كلمة الصحابة والأئمة على إنكار هذا القول قل قائلوه أصبح القائل بهذا القول قليل وبقي من يقول إن الله لم يشأ ولم يخلق إذن عندنا الأوائل من ضلال القدرية أنكروا المراتب كلها أنكروا العلم والكتابة والخلق والمشيئة والخلق وأما المرحلة الثانية من القدرية فهم الذين أقروا بالعلم السابق وبالكتابة لكنهم قالوا إن الله لم يخلق، لم يشأ ولم يخلق إنما العبد أفعاله خارجه عن مشيئة الله تعالى وهؤلاء من خصم الله في القدر كما سيأتيه تقريره بعد قليل إن شاء الله تعالى إذن هذا فيه ثبات علم الله عز وجل المتقدم للحوادث وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلق